ل أ لا لا لا لا ل う<音楽> لفضيله ل د ك م ا ل ن ا ب ل س ي